الغايب اللي في سماء في سماء دنيتي طل ابطلت اراك بفزواي وصولا اشتاق لشوق الحزن الحزن لتبشير واشتاق ل شوق الكهل ا ل ك ه ل نطموله كتاب عشقي ماعرف طهر سامح فيك الحروف و ل ل ي تلامس قصور ش ا و ي واللي خ ذ ت ه ص ب ر ا بسهوله ة إذا شته قال قال هذي مكادي هذا العذر لا را د ا ئ م يقوله ا ل م ش ك ل ة ما جاء من القلب تقصير ولكن تشوف من القلب البشر غسوله قالي بعد ما صار لا بدو يصير وحركت بالعشق ع ر ض ا و ط و ل ا ハハ